O Muhammad, O Muhammad, O Muhammad, O Muhammad, O Muhammad, O Muhammad, O سبحانك تقضي بالحق ولا ينفع عليك فإن يبنى يعد من عاده ولا سبنا إليك أَوَلَمْ يَرَنَ الْوَصَيْنَ أَوْ سَبْنَا إلَيْكَ وَمَنْ لَمْ يَكْتَفْ أَنَّا نَنْعَمُ إِلَّا بِالْقُوانِ أَوَلَمْ نَنْصِرْ أَوَلَمْ نَحْسَبَ أَنَّا نَنْعَمُ إِلَّا بِالْقُوانِ أَوَلَمْ نَنْصِرْ أَوَلَمْ نَحْسَبَ أَنَّا نَنْعَمُ إِلَّا بِالْقُوانِ أَوَلَمْ يا رب نور وطلبه النور هنا وكرم كرمه يا يا يا Aarzelingen en dergelijke meer dan ooit. Deze verklaring van de Kamer is een heel belangrijk thema. Deze verklaring van de Kamer is يمه المضاركه فشروا قريبا يا رب العالمين اقر وانه فَإِنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ I'm not the one that's in Van harte welkom in het Nederlands. En ik wil daarom ook graag een vraag over horen. Ik wil daarom graag een vraag over من الجنة الى بابك اقبل يا والسلام كل الى Ja, we We uh, yeah. can علينا يا رحمة. قابلنا انك في قلوبنا. وتعلمنا في صدورنا. قالنا نطوح يدين. وقلوبنا نشوفة عندك. وضعنا فارطيه تراحيه من ناس لا.